أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون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 بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها ترجعونها ان كنتم صادقين فاما اذا كان من المقربين فروح وريحان فروح وريحان وجنة نعيم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 فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقيم فسبح باسم ربك العظيم